شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون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 فانقلبوا بِنَعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَلِكُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَقَافُوهُمْ وَقَافُونَ فَلَا تَقَافُوهُمْ وَقَافُونَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي, في حجوركم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن